ونبيرا. وإن من أمة إلا خلافها نذير وإن يكذبك فقد جمزب المذين من قبله قال لعبادنا خليهم بصير ثم أقسم الكتاب الذي نصرف من عبادنا فمنهم ضالب لنفسه ومنهم مبتصر فمنهم ضالب لنفسه ومنهم مبتصر ومنهم سافر بالخير Oh, oh, oh. wo oh, wo oh. You know.